مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء وأنذر الناس يوم يأذى كِيمَا الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اخْتِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتُكَ كَرُنَتْ تَبِعَ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أ فوساهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقدم مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقال يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ قَرَنِينَا فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ لَهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَرَشَّاوُجُ وُجُوهُهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّنَا مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب